يا هجسي حظر ترى من تم ولا يزيد الشرح والجدالي واخذ الحذار لا يأتي يلقى في ماثور عطني بيوت ثم حكومات نجا يا هيي زي حضر ترى ما انت معذور ولا يا زاد الشرح ولا اجد علي واخذ how the كما ترسي رواس الجبالي ونجت في مكتب حصلت الطبور كامل ولله الوف والكمالي ومع ولا تلمر نور على نور من دون دار مرخصا كل غالي ونجبت عن كل طيوري